وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۖ الله اللَّهَ الله الذي الَّذِي به بِهِ إن الله كان اللَّهَ كَانَ يا رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ يغفر لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعثا ان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشرر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ملاله وكل ملاله في النار وبعض يقول العلامه الدكتور القديه بكر ابن عبد الله بن علي زيد هنا اقول ان كانت لفظا الدكتور هذه ليست عربيه اصله ولكنها عربت ولكنها عربت وجرت عليها احكام ماذا احكام العربية وهذا بين اللغات له وجود قديم وهو ما يتم بماذا؟ بالانتحال بين اللغات وبعضها البعض فقد تنتقل لفظه من لغه الى ماذا إلى لغه ومثل هذا يعني لا ينكر ومثل هذا ينكر فالنبي عليه الصلاه والسلام كما هو معلوم تكلم ببعض المفردات الاغجميه كقوله في الحديث هذا سنا يا ام قائل وسنا يعني هي كلمه جميل بلغه الحبش او القبط بلغه الحبشي او القبط هذا لا ينكر اصلا اذا غلبت الكلمه على اللسان على اللسان العربي إذا غلبت على اللسان العربي فيقول علامه الدكتور في الاديب ذكر معد لا يسمى زيد رحمه الله تعالى عليه رحمه واسعه وهذا ما كان يدعو جهابزه اهل العلم إلى نقد الرجال فلا زلنا مع هذه القاعده الذهبية وهي قاعده الجرح والتعديل وهنا اقول ليطوروا نفوسكم مع هذه القاعده يا طلبه العلم لاسباب لانها القاعده الذهبيه التي حفظ الله بها ما دين ولاجلها ارخط لنا فيما لا يجوز اصلاق من الغيبه وذكر الناس بسوء ومن قاطع حرمه الناس لحرمه ماذا بحرمه الشرع والدين واضح ولكن قبل ان ننطلق ان هذا الباب فلا أن نعلم ان في هذا الباب على قاعده ماذا الوسطيه وهي قاعده الاثر التنا إلى اقوام دينهم جرح بلا تعديل ولا الى اقوام دينهم تعديل بلا بلا غرح وانما نحن نسير في خطين متوازيين مع فلا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء واذا كان لزاما ان ندرسهم هذه القاعدة دراسه نستطيع ان تكون لكي ضبطت هذه القاعدة لان في هذا الزمان قد ضاع معنى الضبط واتسعت هذه القاعدة كما يتسع الخرق على الراتق فبدل من ان يحفظ بها دين الله عز وجل صارت هذه القاعدة شيئا مصلة على الرقاب ما اشبهه بثيف الحجاج لان اللسان والسيف معن واشتنان كما قيل لسانو ابن حزم فشيخ الحجاج شقيقان شقيقان فهذا مما يترجم ضابط هذه القاعد ونحن قد ضبطنا في هذه القاعده الان ثلاثه ماذا؟ اصول الاصل الاول ان هذه القاعدة هي قاعده من الجهابده من اهل العلم ولست هي قاعده عامه وانما هي قاعده خاصه قاعده خاصه يقوم بها اهلها وهم جهازه اهل العلم وسبق بيان معرفه الجهبل منهم وما يجب أن يكون في هذا الجهبل من الخصال من الصفات من ذلك لا يكون جاهلا حتى يشيب في العلم شيبه وحتى ترسخ عيد قدمه في رسخه بل ويذلد ظهره فينحني من المطالعة مع دين وورع فليس قاعده الشباب وانما هي قاعده ماذا شوخ وانتم تعلمون ان الشباب وقود الفتنه ان الشباب حقا وقود الفتنه الضبط الثاني لهذه القاعده والعصب الثاني وهو وجوب جرح وجوب الجرح الجرح يجب وداير حال الناس او بعض الرجال امر يجب لماذا صيانة للدين وحفظا لخان اما الاصل الثالث التتبع التتبع اما الاصل الرابع بيان اسباب الجرح يد الاصل العداله يد الاصل العداله ولا ينقل عنها ولا ينقل عنها الى ناقل صحيح ولا يكون ناقل صحيحا إلا أن يتبين ان الجرح تهمه كده ولا مشهمه تهمه والتهمه لا تكون إلا بجريمه عليه فمن اتهم احدا فالبينه عليه فمن اتهم احدا فالبينه والا ضمنا وجهه بتهم وإلا ضربنا وجهه بما جئنا عراض النفس مصونه والمسلم على المسلم حرام وسمت الدين ان كان تهمل العرض قلت ثانيه بيدين انسان او الكلام فيه كرام ووجد لا يغتصب بعضكم بعضا فلا تنتهك هذه الحرمه الا بالبيان لم يكن البيان فقد انتهى والبيان وماذا ذكر كافاك بما يقره ما ليس به اما الغيبه فتذكر ماذا بما فيه هي وعلي سايكون الا بكانه طالما لم يتغير كما امرنا تعالى في كتابه الكريم بيانوا و توصلت ان علم بيان اسباب الجرح مع طلب قبوليه يعني رجل جرح لو طالبنا بقبول قوله هذا يعد نوع من انواع ماذا التقليد هذا يعد نوع من انواع التقليد وحقيقته حقيقه شبه. استداعنا ليس حجه بدون حجه فلا نخرج من معنى التقليد الا أن نتبعه بهذا بحجه ان خلت كلامه من الحجه صار تقليدا صحيح يعني انا اقول لما اقول ابن تيميه رحمه الله والقول في هذه المثل كذا وكذا لقول الله تعالى في كتابه الكريم فلو انا حطت قلبي فيني مقلدا هنا لا اجاب الشيخ ما ذكر الشباب ولا يسبقنكم بها لا لا يكون تقليدا لانك متبع بما انك تتبعه بدليل مثل الشيخ ابن تيميه لما كان لا يظهر له الدليل يقول ايش وانا اقلد الشيخ الاسلام في هذه المساله ليه سماه تقليدا لانه اتبعه على قوله غير ايه غير فلا يخرج الامر من كوني تقليدا الا ان تكون هناك ماذا حجه لان التقليد ما هو كما عرفه صنعي في رسالتي ارشاد النقاد اتباع من ليس حجه بدون حجه فمن جرح من غير بيان وطلب منا قبول جرحه كانه يطلب منا ماذا تقليده والتقليد حرام يا هلال في رب العالمين في هذا يقول اتلقمناه بالسنن اذ تلقمناه بالسنن وتقولون بافواهكم ما استلقتم به علم ما استلقتم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ثم ذلك لماذا ها لانه تتابعوا على قول من غير هذا من غير علم قلت والجرح من غير بيان سببه هو قبل بلا ايه بلا علم انتبه الكلام عزيز ونادر ومهم راضي ان اسباب المرض متفاوته اسباب الجرح متفاوته والجرح باب اختلاف واجتهاد الاجتهاد ليس ملزما والاجتهاد ليس ملزما حتى يتبيّن ماذا وجهك متى ألزمك باجتهادي ها اذا كان كلامي مؤيدا بماذا بالدليل صار اجتهادي ملزما لك لكن اذا كان كلامي خاليا من دليل ها يصبح كلامي غير ملزم لك وعند الحق لك ان تقول الاجتهاد غير ملزم فاذن الجرح ما عدم بيان اسبابه هو ضرب من ضرب ماذا الاجتهاد والشهاده لا يكون ملزما حتى اتبين ماذا وجهه وضح لان اسباب الجرح متفاوته قلت ولذا ما يعت ما يعت عند بعضهم جرحا او وجها للجرح قد لا يكون كذلك عند اخرين واشهر مثال في هذا هو شعبه هو شعبه الذي جرح عجلا لمجرد ماذا انهم كان يركض على ترجوق على دابته يعني صحيح ياخذ على البرجوق هل هذا تعتبر سببا موجبا لجرحه قلت اي كتب هذا وأي سبب هذا لجرح راوي اضنا عن تركه قال لي يماني المعلم رحمه الله قال لي يماني رحمه الله وقد كان اكابر المحدثين وقد كان اكابر المحدثين واجلهم واجلهم من يتكلم في الروايات من يتكلم في الرواه فلا يعول عليه فلا يعول عليه ولا يثق به اليه الباء في معنوم اكابر واجله لما صرت انا اقول في بعض الايام نسم الجنين بجرح الشيخ فلان هذا يعد قطع مني فيه هكذا اقول معلم يا اليمان اكابر وأجلة. بلجمع هذه فانها اوقع قال ابن المديني رحمه الله قال ابن المديني رحمه الله وابو نعيم وعفان صديقان وابو نعيم ولا اقبل كلامهما فرجا ولا اقبل كلامهما فرجا هؤلاء لا يدعون احدا الى وقعته هؤلاء لا يدعون احدا ان وقعوا فيه ابو نعيم عفان بين منهم علماء الزمان هل عد ذلك قطعا من المدني في ابي نعيم او في عفان او هل عد ذلك قطعا من المعلم اليماني معلمي المعلم اليماني للاجله والاكابر اللهم لا, اللهم لا. خاصه اذا كانت الكلمه ليست كلمه اطول وانما نقلتها عن ماذا عن خل وقريب قال لسنا ملزمين بايه بروحي الشيخ فلان اذا كلمه ليست من لسك فلا ياتي من يقول هذا يطعن على اكابر العلم لماذا هل في العلم تقليد هل نسلم رؤوسنا دغياها نعطل عقولنا ام ماذا بل إننا نترك من قول الامام احمد وندع ونترك من قول الامام الشافعي وندع بل اننا نترك من شهادات الصحابه حينن وندع صحيح هل يكون هذا العالم اخر الزمان اجل من الصحابه وارفع منهم قدرا فلماذا تكون القاعدة في اتجاه دون اتجاه هذا هو انما اذا كانت قاعده كل ناخذ من قوله ويرد عليه هذه القاعدة كما تصدق على مالك رحمه الله تعالى اول الزمان فهي تصدق على كل عالم اخر الايه اخر الزمان نعم ثم مر قط قولنا ملزمي يعني الزام والله المستعن قلت خامسا وإذا كان سنه اهل العلم أن لا يقبل الجرح الا يقبل الجرحى إلا مفسرا او كانت القاعده عندهم لا جرح الا مفسر فقال امام محمد رحمه الله يقول ما رايت احدًا تكلم في الناس وعابهم إلا فقط ما رايت احدًا يتكلم في الناس وعابهم إلا فقط هذا هو الباب باب ماذا باب الذل بل هذه المسألة بعر بماذا برضاها كما يقول هذا قصد عبد المفلح تفسيراً قويا او ابانه مفلح قوله فقال والمراد بذلك والله اعلم عدم التثبت عدم التثبت والغيبه بغير حق والغيبه بغير حق باسمع اسمع شؤم العاقبه في رجل امام قل الاسد ما يقول في ابي شامه فيقول الامام الشفوي في ابي شامه كان كثير الوقيعه في العلماء والصالحاء كان كثير الوقيعه في العلماء والصالحاء واكابر الناس واكابر الناس والطعن عليه والتنقص لهم والتنقص لهم وذكر مساويهم وذكر مساويهم وكونه عند نفسي عظيما هذا علم ما كنت أقول ولا ما افرط رجل في البار في باب جرح الا راى نفسه ماذا دف ما راى شهدت هذا كلامي اه في التسجيل والحمد لله الذي جعل التسجيل هذا شاهدا يستنطق بحق لا كنت اقول قال وكمه عند نفسي عظيما فصار ساقطا من اعين كثير من الناس صار ساقطا من اعين كثير من الناس فاسمع حتى لي برجليه تليا برجليه فدخل عليه فساره فضرب ضربا مجرحا إلى أن إلى أن إلى ام عيل صبره يعني نفذ صبره ولم يغث احد فلا يغث احد قلت سبحان الله اليست العرب تقول على الباغي تدور الدوائف ومن حفر بئرا لاخيه وقع ثالثا ولان المجرح بشر ليس لا ينجم من عوارض البشريه ومعوارض البشريه لا ده حاجات ثانيه يا حقد حسد لا ينجم من عوارض البشرية من حقد وحسد وبغض مما قد يحمله على جرح انسان والكلام والكلام في ولذا عاد اهل العلم عاد اهل العلم قديما كثيرا من الجرح لما كان قائما على ماذا على بغض وحقد وحقد هذا ان رجلين وكان هذا في اثناء الطلب القديم كان في مكان واحد بينهما تنافس دعوي ولكن خرج التنافس ماذا من كونه شريفا حتى تكلم احدهم في الاخر بما ليس فيه ونسبه الى عقيده الخرف لماذا لينجر الناس عنه ان كان كثير جمع وصاحب ماذا وصاحب مجلس عظيم فإذا بالغيره وقد أكل صدره حتى تكلم في ما ليس ايه في ونتبه لعقيده الخلفيه حتى ظهر الرجل يسير في الطرقات يكاد يتفقه وثيقه بصحه عقيدته وسلامه منه غير ان العاقله أن الناس ما نفر عن الأول وانما نفر عن المتكلم للمتكلم فيه حتى قطعت دعوته بالمره واما دعوه الثاني اتصلت وتواصلت وعاضوا به حتى صارت دعوه اشبه بان تكون عالم اشبه بان تكون ايه عالم علم اخي على هذه الدعوه ولكني استعدد هذا المثل تعلم ان الباغي تضر عليه ايه الله يعامل الانسان بايه بنقيض واضح المجرح لعثه بالعوارض البشريه اذا قال العلم قديما رد كثير من الجرح قال ذهبي باب من تكلم فيه وهو موثق يعني خان الثقه قديمة باب من في كل ما فيه وهو ايه وهو موثق بافر باب الروايه المتكلم فيهم بما لا يوجب الجرح او الرد قلت وهذا الاقل متأكد في حق من الاقران ان بين الاقران حتى ايه تناقض شديد وللعامه مثل قوله ثالثك يكره لك الخير عدوك وجارك وابن كارك عدوك وجارك وابن كارك هؤلاء ثلاثه يكرهونك للطبعا رحيم الله فلين العباد من التنافس ما يحملهم على الغير او ما يولد في صدورهم غيره وحقد وحسد فيحملهم ها الى ان يتكلموا في الناس ويشهر بماذا بغير حق طيب فكيف اكون السلامه من هذا ولا سلامه الا ببيان اسباب الجرح لان بيان اسباب الجرح سلامه من ها سلاما من الحقد والحسد والغيبه فانا لو تكلم في رجل قلت قال كذا وهي مخالفه لما جاءت في كذا وقال بكذا وقوله لا يحتمل الا وجها واحدا فقال بكذا ورجعنا فابى ان يرجع وليا المقصودا قولها هنا إذا اذا اصبح كلامي هنا خاليا من من الحقد ومن الغيره اني نقلت كلامه هو بلساني هو مع رقبه لكلام من بكلام اهل العلم وخرجوا انا من من الموضوع لكن لو قلت لك فلان هالك عدم بيان السبب يبقى هذا الكلام يضع علامه ايه اتفاق ده انا من, من البشر لا يتلم من هذه العوارض الحقد والحسد والغيرة والتنافس زي شوف لما يقول العبلايد معمر ايه غير اني انا ما احمل في صدري غش لا احد هذه التي لغت وهي التي لا نستطيع يعني الذي أنت عليه لا يستطيع كثير من من البشر أن ينام كريم الصبر واضح فبيان اسباب الجرح في سلام من ايه من شبهه الغيره والحدد والتنافس وحذلك وفعلا اقول لكم ان الاقران اشد ماذا تغايرا من الايه من التيوس كما قيل في التيوس لما يكونوا اقران لي يصنم يضربوا بعضهم بايه يضربوا بعضهم بعضا بايه بقلمه وتلاقي بينهم في هذا يعني شده ومعركه وخطر كذلك الاقران بينهم من هذا بينهم من الغيرة والتنافس والحسد لانهم بشر لا يسلمون من العوارض الايه البشريه وهذه امراض هذه امراض الغيره الحد التنافس لا الا ممكن البشر اشوف استخرج من صدره حظ ماذا حظ شيطان يبقى هذا الأصل متاكد في حق الجرح الاقران اولا وفي حق من العالم الشهير النحري اشتقد اللي لابد من البيان اسباب الجرح بحق من العالم الشهير النحري الذي عرف عندنا بماذا بمنهج سليم وعقيده صافيه وفي حق من لم يعرف عند اهل العلم بطلب ولا بفن وقد قال ابن تيميه فمن ذم فمن ذم الناس من ذم الناس وعابه على ما لم على ما لم يذمهم الله على ما لم يذمهم الله سبحانه وتعالى ويعاقبهم عليه ويعاقبهم عليه فقد ضاع عليهم فقد ضاع عليهم لا سيما لا سيما اذا كان ذلك لاجل هواه قلت ثامنا ولا تنسى في ذلك عاده الناس من كلام بعضهم في بعض لجهه جاهله ومن جهته ذله الفس سلامه من هذا وهذا هو بيانه اسباب الايه الجرح لانه لو بين اسباب الجرح يبقى كلامه بايه لو بين اسباب الجرح يبقى كلامه ما كان وي هو اخيرا دليل قياسي رائع وهو اذا كان التعديل على الابهام لا يقبل يعني ايه على الابهام بيجي يقول لك حدثا هذا لا يقبل عند اهل العلم قل له هذه الروايه منقطعه ليه يقول لك دقيقه يقول لك من اعلمنا انه صح هو ثقه عندك لكن قد لا يكون ثقه ايه عندي وانا ما اسلم راسي لا راسي على ماذا على كف يدي لا اسلمها يا احد يبين لي لماذا هو الشقاء فقال التعليل على الابهام لا يقبل هو فقط مؤتفر منين من مثل ايهما الكبار من امثال الاحماق ومن امثال يحيى بن معين ومن امثال اولى لكن الاصل ان على الابهام لا يقبل قلت وكذلك الجرح وكذلك الجرح ما لم يتبين سببه وكذلك الجرح ما لم يتبين سببه لانه جرح على الابهام كذلك يمكن الاصلاح على انه جرح على ايه الا الابهام كما أن قولك حددنا هذا التعديل على الايه ان هذه حجج او ثمان حجج ولا تسع تسع حجج واضح تسع حجج واضحه قلت اشكالات الاول في كتب الائمه من الجح المبه يقولون مطروق كذاب وضاع يا مرحبا بالشيخ كيف انت شرفتنا استرح ان شاء الله واضح يقولون كذاب وضاع مطروق فكيف الجواب عن هذا الاشكال سمعتم اسمع قول يا طي نعم اوريا مريم ممكن هذا, في, هذا. في حق المشهورين بالسطوه وبالتبه هذه قد تغتفر في حق من من عرفه فلا يحتج لبيان سبب جرحه واضح يجي واحد يقول وضعون مجروح لانه قال بكذا وكذا كما أن من الائمه ما لا يحتج لتوثيق أحد وتعديل أحد لما يجي واحد يقول الامام احمد ثقه عقل ضابط عم اقعد على جنب ثقه نقد فاضي هذه مساله مفروغ من منتهيه ما تحتاج الى تنصيص كما قال لبعضهم متى قلت يا احمد قال يسأل عني يا احمد ولا يسأل عنه واضح وزي ما شوف الشيباني لما ألف كتابه الالباني قال ايه وثناء العلماء ماشي تعديل العلماء تعديل لا ان هذه مساله منتهيه انا شيخ الالباني ايه امام عادل محدث لكن القضية بقضية إيه؟ في قضيه في باب اخر هو باب ايه الثناء عليه واضح فاذن هذه مغتفرة في حق مشهورين معروفين ثانيا انهم قد بينوا طبعا يجيب الاول أن هذه مغتفرة من العمه الاعلام الكبار وهؤلاء لهم شأن وهؤلاء لهم شأن في كده العمه الكبار برضه مش لهم خصوصيه ألم يدعوهم الشرع ذوي الهيئات <تصفيق> لم يدعه الشرع لو للهيئات وفعل لهم خصوصيه يبقى اذا مثله حتى يجب عليه ان يبين اسباب الجرح هذا لو اصلا فلما أن يشتغل هو اصلا بالجرح يعني لو ادخلنا كده عنوانه في في الموضوع يبقى نقول له انا أسباب الجرح تقن مثل الشيخ الالباني رحمه الله تعالى تم يجرح يجرح ما نطالب باسباب الايه الجرح لان ذوي الهيئات لهم حاله ايه حالة خاصه لا قياس عليها بدليل انهم شوف الشرع قال اخيل ذوي الايهات يبقى اعطاهم ايه خصوصيه وهيئه خاصه الوجه التالي انهم قد بينوا اسباب جرحهم في مواضع اخرى كما يقولون ومن اوباده كذا كذا بينون ومن اوجابه كذا او كما يقولون الدعوه صحبه بعد 600 عام او يقولون طبيبينه فيذا في مواضع اخرى ثالث ان علماءنا علماء السلف ليسوا مستهزئين لا ديانة ولا امانة اما زمن الهردي والمردي فالحال وخاصه خامسا رابعا وهذا في حق من اشتوه وضعفه وبان امره فلتنا بحاجه الى تنصيص او بيان لان امره اظهر من ان يبين ده امره اظهر من ان يبين يعني واحد عرض انه شيعه محترق رواه حديث في ذم سيدنا معاويه رضي الله عنه هذا ما نحتاجه ان نبين ايه امره له خلاص هو عُرِف بشيء محترم فصار امره اظهر من, من ان ايه من كل حديث رواه في ذم سيدنا معاويه فماله موضوع كذب وهذا رابعا و خامسا وفي المقابل وفي المقابل لم يقبل كثير من اهل العلم مثل هذا الجرح الايه المبهم غير المبيّن الاشكال الثالث من قصر هذه القاعده على علم الروايه أل علم الروايه بين اسباب الجرح لكن في غير علم الروايه لسنا ملزمين ببيان اسباب الجرح ترى هذه القسمه صحيحه يعني في بيان امر الدعاء مثلا وامر العلماء وامر المصنفين وامر الكتاب قال لك لا لان هو من حد الايه اضبط السؤال الاول عدو اخرجه من حد الايه حد الروايه فما يجعل اعي راويا ولا يجعل الخطير راويا وان يجعل المصنف راويا على هذه القسمه صحيحه تطبيق بين هذا الباب ولكن الباب اولى عدد وحسب ده العكس هو اللي صحيح يعني انت حلت القاعده عليهم طب ليه حلت القاعده عليهم كفوا الامه وهؤلاء يكفوا الامه المونه بدل تتكلموا الوقت اللي لو انا شايف يعني اذا العدوي قلب الترابيز عليه اللهم لا دراب الروا الذي لا يطلب في البيان عشان كده نجد في كتب اهل العلم كذاب مبروك من غير ماذا ما, ما يبين امره لان الامه اجمعت على انا مثل احمد ويحيى بن معين وابن المريني وايحيى ابن سعيد القصار هؤلاء قد تفوا الامه ماذا المؤنه انتهى الموضوع اما غير هؤلاء فان تعديلهم او درحهم فانما لا يكون عند امثال هؤلاء من اهل الشأن والاختصاص فاذا طلب البيان نعم ايضا من باب اخر تفصيل صعب ليه ان الداعيه ما هو راويه الاصل اما ان يكون راويا لاحاديث النبي عليه الصلاه والسلام واما ان يكون راويا لمن لاقوال العلماء وخالما بعدها فلا بد ماذا من أن يتبين شبه جوحه فهو يعد راوي من جهه الفقه نعم صحيح التغرير بينهما مراجع الى ماذا المراوي له حرمه وهذا الداعي له حرمه فاذا كنا نبين في حق راوي فلا بد ان نبين في حق راعيه لان القاسم المشترك بينهم ما هو انهما مسلمان حومان على كل مسلم فإذا كان الباب الذي نلج منه إلى الجرح هو باب حرمه المسلم فهذا باب يستوفي ماذا الجميع لا فرقه بين زيد وعمر قول يا ابو محمد يعني التي بني علم التفسير والتحديث لوجدنا كما جاء الاصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل كان شخصا عربيا ندرس نظر التي بني عليها علم التفسير والتحديث لم في يعني هو يقول ان اصل هذا العلم نفسلمنا بان اصله راجع الى عصر النبي عليه الصلاه والسلام لم يفرق بين احد واحد بين الصحابه الذين كانوا يطلبون العلم وبين عموم الصحابه كتاب واحد نعم <تصفيق> <مم. حسنت> هذا التخصيص يا استاذ على وجه ثاني يعني ان معدل الذكيه بتاع طريح قوله دعاة على ابوابه نفهم هل هي تبين سببه ولا يبين طب كيف يعرف انهم دعاء على ابواب جهنم؟ كلا بماذا؟ بالبيان صحيح والنبي عليه الصلاه والسلام لما قال دعاء على ابواب جهنم بين ماذا؟ لماذا الدعاء على ابواب جهنم لانهم اما دعاء يدع صحيح او اما انهم ماذا دعاء على ابواب جهنم بما يدعون الناس من المنافقون يعني دعاء على ابواب جهنم احد رجلين يا منافق يا اما ماذا يا اما مبتدع ويعلم توني منافقا او مبتدعا الا بما رى <تصفيق> هذا اعتضار بالزمن واضح وهذا قلت جوارز اول ف هذه القسمه ما انزل الله بها من سلطان لان غير الراوي لا يعدم ان يكون راويا صحيح ولا لا لا يعدم الا ان يكون ايه راوي ثانيا لان القاسم المشترك بين الراوي وغيره هي الحرمه حرمة المسلم وصيانه الدين فما الفرق اذا وهذا التقسيم مما لا دليل عليه لا كتابا ولا سنه وقد تكلم اهل العلم قديما في الروايات وغيره رابعا ولم تمنع اعتبار الزمان والمكان فان لم يكن اصلا او لداما فانه لحاجه الدمان والمكان يكون اصلا وايه ولجاما حول يعني كتابه عقود الزواج اصل شرعي ولا ما هو اصل شرعي ليست اصلا شرعيه لكن لماذا صارت تكتب لفساد الذمم ولخواب الضمائق ولذا انا اقول بانه يجب كتابه عقد الزواج يجب كتابته ويجب توثيقه لما راى اولا حضا لماذا حضا للانسانات وللحقوق وثانيا بدليل ان في ناس لم يوثق ولا حصل الراجل تزوج من غري غير موثقه هل عمل قطع الورقه وقال انا ما اعرفش صح هيك ولا لا وده حصل ومكاتب المحامين مليئه بالمشكلات من هذا القبيل ان كان مثل حتى يقيل ان انا في مرافرات قضيه في دورمان 30000 قضيه مرفوعه في اثبات الايه اثبات النسب يبقى لولا الاوراق الثبوتيه لما وجد هؤلاء ايه مخرجا ولا وجد ولا وجد هؤلاء ولما نصب هؤلاء للنساء كبينا كما يقال وثانيا هي ملزمه من شات اخرى ما يجب من طاعه ماذا ولاه الامر لما توجب اولاد الامر امرا ما لم يكن واجبا وليس يتعرض ماذا ذا وليس رده شرع صار بصاعته المذا بوجوب طاعته واجبا كده كما لو الجبك ابوك بشيء ليس واجبا شرعيا كما لو الجم الاب ندهه بالنقاه هل يجب علي ما لم يجب متى البنت وتحتاج تقول ده قول الجمهور ليس واجبا نقل لا بل في حقه صار واجبا انت الان خرجت من قول الجمهور الى قول الاجماع وهو اجماع الامه على وجوب طاعه الايه في غير معصيه صحيح هنا قد أمرها في طاعه الاب فيكون الواجب واجبين صحيح ومن هنا من المستحب ما ينقلب الى ايه إلى واجب كما لو امر الاب ولده بشيء هو من المستحب صرا واجبا في حقه اذا امره بشيء هو من من المستحب صار واجبا في حقنا واضح يبقى هذا اعتبار مهم في المساله وبهذا انهينا هذه الحصه المباركه واعلم ان وقتها احيانا ياخذ من ايدينا الى ربع ساعه زياده ولكن لان القاعده مهمه جدا يا طلبه العلم ولان الباب بي ذا فينا ولذلك كما اقول اطيل النفس معي لان لا زالت معنا اصول كثيره جدا في هذه قاعدة الان ما ذكرنا الا كم الى اربعه اصول فاذا الخبر صابر نعم انا اتكلم عن الروح وعن الزمان والمكان بل ولما نتكلم عن